بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأصحابه من التراحم ذاتهم أمة بعد جميع كتب الإسلام يمكن أن تستخلص منها مادة طيبة جدا لخط سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ مثالا على ذلك. من كتاب من كتب الفقه عندنا في باب تحريم الكلام في الصلاة نجد الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره وهو حديث معاوية ابن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة في شأن تشميط العاطس فرمقه الناس بأبصارهم فقال لما تنظرون إليها كذا هذا في الصلاة وكان من السابقين بالإسلام ولم يصله حرمة الكلام في الصلاة فلما تكلم في الصلاة رمقه الناس بأبصارهم أي نظر إليه بحدة فقال وثكل أمياء لما تنظرون إليها كذا هذا كل فين في الصلاة فطفق الناس يضربون بأفخاذهم كانهم يسكتون فسكت فلما انهى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته دعاه قال معاويه والله ما رايت معلما قبله ولا بعده مثله قط والله ما كهرني ولا شتمني ولكن قال إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فهذا الخبر يدخل من جملة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقهاء وأهل العلم أدخلوه في أبواب الفقه في بابين الباب الأول في مسألة حرمه الكلام في الصلاة حرم الكلام في الصلاة الباب الثاني الحركة اليسيرة لا تفسد الصلاة فطفق الناس يضربون على أفخاذهم كأنهم يسكتون إذا هذا الحديث يصنف في كتب العلم أنه من أحاديث الأحكام ويجعلنه في أبواب الفقه ولكن يمكن أن يدخل هذا الحديث في جملة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم او ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم او كيفية تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم امته وكذلك حديث الاعرابي وهذا الحديث مخرج ايضا في الصحيح عندما بال في طائفة المسجد وفي لف في ناحية المسجد، فزجره الناس، وفي لف قام الناس إليه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي لف قال لهم لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بولته، يا إلهي الرجل يبول في المسجد، ويقوم الناس للإنكار عليه، ويمنعه النبي عليه الصلاة والسلام خلوه ياخذ رحته. ويتبول وسرح خالص لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء ثم أهرقه عليه هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يدخل في باب المساجد ويدخل في باب المياه ويمكن أن يدخل ايضا في جملة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عمل الناس وكيف كان حلمه على المخالفين والجهال إلى غير هذا فنحن في حاجة إلى تفقد جميع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب السيرة المصنفة قد يعد مجانفة أو ظلما لتمام سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يخلو الأمر من فائدة الأمر الثاني أن المصنفين في كتب السيرة منهم من طول كما سبق وذكرت ومنهم, ومنهم من اختصر فمن المتقدمين الذين اختصروا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خزم ابو محمد علي ابن سعيد المتوفى سنة 456 هجري من علماء القرن الخامس الهجري له كتاب ماتع في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الجمل في التاريخ الجمل في التاريخ وايضا له في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة رسول هذا كتاب كبير وحققه الدكتور إحسان عباس فالجمل يبين لنا منهجية في تركيز التاريخ في جمل وإبراز هذه الجمل من المتأخرين الذين جعلوا جملا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جعلوا مختصرات في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام محمد ابن عبد الوهاب فله مختصر جيد لزاد المعاد. له مختصر جيد لزاد المعاد ولشيخ أيضا كتاب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كتاب لطيف ولولده عبد الله مختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإشكال أن كثيرا من كتب السيرة فيها اضطراب في ترتيب الأحداث كثير من كتب السيرة فيها اضطراب في ترتيب الأحداث ولذلك إن شاء الله سأسرد على إخواني جملة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم راعيت فيها أن تكون الأحداث مرتبة قدر الإصطاع الأمر الثاني أن هذه الجمل راعيت أن تكون أخبارها صحيحة قدر الإمكان قدر الإمكان لأن الأمر لا يخلو من بعض الأحاديث التي قد يكون التي قد يكون فيها نظر، ولكن المسامحة فيها لأنها تندرج تحت أصل أعظم أو لأن هذا الحديث قد يكون أفضل ما ورد في الباب وقد يعني نبهت على هذه المسألة في الدروس الماضية. النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم والخاتم كلاهما صور. بفتح التاء وكسرها النبي الخاتم والنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وفارق بين النبي والرسول أن النبي يرسل إلى أهل الموافقة يرسل إلى أهل الموافقة حتى وإن كانت منهم مخالفة أما الرسول فإنه يرسل إلى أهل المخالفة وهذا الفارق أحسن من هذا الفارق الذي يقال بأن الرسول أمر بالإبلاغ بينما النبي لم يؤمر بالإبلاغ ومن أراد التوسع في معرفة الفرق بين النبي والرسول بما لا مزيد بعده في الإطلاع فعليه بكتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيميه عليه رحمة الله فهو النبي الخاتم والخاتم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ينتهي نسبه إلى معد ابن عدنان ثم إلى إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل عام الفيل في محاولة أبره ابن الصباح لهدم الكعبة في القصة المشهورة التي أنتم تعرفونها ولد أو توفي والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو, وهو في بطن أمه لا زال جنينا في بطن أمه وأمه هي آمنة بنت وهب وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذبيح الثاني وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيحين فالذبيح الأول هو في القصة المشهورة يا بني إني أرى في المنام اني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر الآيات وذبيح الثاني هو عبد الله لأن أباه نذر إن رزقه الله تعالى عشرة من الأولاد أن يضحي بواحد منهم قربانا لله عز وجل فأقرع بينهم فكانت القرعة على من؟ على عبد الله ووالد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم للذبح فتقدم بعض الناس وأشار عليه أن يقرع بينه وبين عشر من النوق طيب بين خمسين إلى أن وصل إلى مئة فصار الفداء مئة فصار الفداء من النوق أي من قتل نفسا خطا فعليه أن يدفع مئة من النوق وهنا مسألة أن الذي يدفع الديه ليس هو القاتل هذه مسألة مهمة جدا وإنما الذي يدفع الدياء العاقلة والعاقلة هم أقرباؤه من الدم اللي هم من الأعمام ولد العمومة يبقى كل الذين يشتركون في دم في القرابة من جهة الأب هذه العاقلة يجمعون ثمن هذه النوق ثم يدفعونها وهناك فتوى معصرة أن النقابات والهيئات الحكومية التي تدفع الأموال عند حدوث المصابات تقوم مقام العاقله لعدم وجود العاقله ماتت تأم النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة لها لزيارة إخوتها أي أخوال النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى الأبواء والأبواء موضع بين مكة والمدينة وكان سن النبي صلى الله عليه وسلم أنذاك لم يكتمل ست سنوات فعند ذلك كثله له جده وهو عبد المطالب آه وكان آه لا يفارقه أبدا حبا له حتى توفي هذا الجد بعد سنتين أي كان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة إذا توفي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده كم, كم سنة ثمان سنوات فانتقلت كفالته إلى عمه أبو طالب, إلى عمه أبي طالب حتى قدمه على أولاده لما ألقى الله تعالى في قلبه من حب محمد ابن أخيه فقدمه على أولاده وخرج مع عمه في التجارة لبلاد الشام وكان آنذاك عمره تسع سنوات أو إتناشر سنة وهناك اخبار كثيرة في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم لبلاد الشام مع عمه، ولكن كل هذه الأخبار لا تخلو اسانيدها من مقال. عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرين سنة، خرج في تجارة لإمرأة نبيله من قريش تسمى خديجة بنت خويلد، ووقعت له في هذه الرحلة خوارق. فالقى الله تعالى حب ذلك الرجل في قلب خديجة وأرسلت إليه من يتكلم في خطته من هذه المرأة وأكرم الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بأن زوجه خديجة ومن شرف في هذه المرأة خديجة أن جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليها السلام من ربها وأن يبشرها ببيت في الجنة من قصب والقصب نوع من الذهب اشتهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بالصادق الأمين بالصادق الأمين وهذه مسألة مهمة جدا أن الداعي لابد له من زاد وكثير من الناس يظن أن زاد الداعي هو العلم فقط ولكن زاد الداعي هو العلم والأخلاق العلم والأخلاق فالعلم زاده الذي به يتحصن والأخلاق زاده التي من خلالها ينطلق فالناس لا تتأثر بعلمك بقدر ما تتأثر بأخلاقك ولذلك إذا حدث الانحراف في الأخلاق ما نفعك علمك لو حدث انحراف في الأخلاق ما نفعك علمك إذن لابد أن تضم مع العلم الخلق هذان ضميمان لا ينفكان العلم والأخلاق شهر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بالصادق الأمين ثم بعد ذلك حب إليه التحنث بغار حراء فكان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد ذلك أن المجتمع العربي في ذلك الوقت كان مجتمعا مظلما مغرقا في الجاهليه الجهلاء كان المجتمع اولا مجتمعا موحدا حتى اتى طاغوت العرب وهو عمرو بن لحي رجل من خزاعه فنشر عبادة الاصنام بين قبائل العرب في هذه الظلمة الشديدة عبادة الأصنام واد البنات شرب الخمر اعتداء القوي على الضعيف انتشار الموبقات الأنكحة الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان عدم وجود الأخلاق الفاضلة الحروب الضروس التي تأكل الأخضر واليابس لأتفه الأسباب هذه الأنوف التي لا تحمر لله وإنما تحمر للعصبيات الجاهلية في وسط هذه الظلمة برق نور وهو الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار في حادثة مشهورة ونزلت أوائل سورة العلق وصار النبي عليه الصلاة والسلام بها نبيا إذا صار النبي عليه الصلاة والسلام نبيا بأوائل سورة العلق ثم أمر بالإبلاغ فصار رسولا بسورة المدثر فأول ما نزل من آيات كانت الآيات التي في صدر سورة العلق وأول ما نزل من السور سورة المدثر فصدقته خديجة صدقته خديجة في حديثة جليلة حدثة جليلة وهذه الحدثة ينبغي أن تدرسها كل زوجة يعني كل امرأة مسلمة تدرس سيرة خديجة رضي الله تعالى عنه وتحاول كل امرأة مسلمة أن تنخلع من زمانها لتتصور أنها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت المرأة المسلمة هذه الأيام في زمن خديجة وفي مقام خديجة يا ترى كيف سيكون جوابها لرسول الله عندما قال لها لقد خشيت على نفسي آنفة مثل صلى الله عليه كان بيخرج الأيام ذوات العدد ثلاثين أربعين يوم وكانت خديجة تزوده وتعد له الزاد لهذه الأيام مفيش ولا مره مرة خديجة ثبطت عزمه أو وهنت قوته أو فترت إرادته بل كانت دافعا له ومعينا على الخير جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء طب لما رجع يرتجف فؤاد ويقول زملوني زملوني ثبتته ثبتته وطمأنته وانطلقت به إلى ابن عمها ورق بن نوفل وقالت له كلاما جليلا طيبا كما ورد في حديث عشا في صحيح بخاري والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتعين على نوئي الحق سبحان الله والحديثة معلومة أنتم جميعا تعفظونا نحن بالفعل في حاجة إلى نماذج من خديجة رضي الله تعالى عنها هذه المرأة التي تقف بجوار زوجها تعينه وتثبته وتؤيده وتريحه وتشد من أزره ولا ترهقه ولا ترهقه ولا تثبطه ولا تكون كلا عليه بل تخفف من مؤنته وتكون عونا له على إربه فجزى الله كل امرأة تتشبه بخديجة رضي الله تعالى عنها فكانت أول من بادرت بالإسلام فإذا كان أبو بكر هو الصديق الأول فإن خديجة هي الصديق الأولى في الإسلام خديجة هي الصديق الأولى في الإسلام رضي الله تعالى عنها وما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام عليها زوجة في حياتها إكراما له لم يحدث أن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام على خديجة لأن الله تعالى وفقه منها بالمال والولد وكانت له نعم الزوجة والصاحبة والمعينة والدائية إلى الله أيضا من أوائل من آمن به ابن عمه علي رضي الله تعالى عنه وكان آنذاك صغيا يافعا وكذلك خادمه زيد ابن حارثة وكل هؤلاء سارعوا في الإسلام دون تلك أو تباطؤ زوجته صديقه ابن عمه خادمه كلهم سارعوا دون تباطؤ أو تلك لما؟ لأنهم يعرفون حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم استمرت الدعوة بمكة سرا ثلاث, سنين ثلاث سنوات ثم أمر الله عز وجل نبيه بالجهر فجهر بالدعوة فما ترك الإسلام بيتا إلا دخله، وما ترك بابا إلا نقره ففتحه بفضل الله عز وجل وآمن من أصحابه كثر وكان كثير من أصحابه من المصدعفين أي من العبيد الأرقاء أو من الموالين أي الذين ليسوا من أهل البلد ولكن نزلوا على أهل البلد فصاروا مجاورين لهم داخلين تحت حمايتهم ومن جملة هؤلاء الأصحاب عمار بن ياسر وبلال وخباب رضي الله تعالى عن الجميع اجتهدت قريش في الانكار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت عرض الشروط على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اجابت النبي صلى الله عليه وسلم والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في يساري هذه اخبار فيها نظر من جهة الثبوت وصحة ولكن اجتهدت قريش في صرف النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوته اجتهدت اولا بالمفاوضات فلم تفلح ثم اجتهدت في الصد عن الذكر بتعليم بعض القرشيين القصص والحكايات والأحدوثات والأساطير فلم تفلح ثم اجتهدت في التحذير تارة باتهامي بأنه كاهن أو ساحر أو شاعر فلم تفلح لم تفلح في ذلك كله والنبي عليه الصلاة والسلام مستمر في دعوته والدعوة تكسب كل يوم أرضا جديده بمن يدخل فيها من الأرقاء والأحرار فمن جملة الأحرار عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف حمزة عمر كل هؤلاء دخلوا في دين الله عز وجل لما اشتد تعذيب المشركين بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة وكان مقدمهم في ذلك الرحلة أو في هذه الرحلة والمتحدث بلسان المسلمين هو جعفر ابن أبي طالب ابن عمه رضي الله تعالى عنه ثم هناك ملاحظة أن الرحلة إلى الحبشة كانت في السنة الخامسة من الدعوة في السنة الخامسة من الدعوة وكان عدد الذين هاجروا إلى الحبشة اثنين أو ثلاثة وثمانين رجل ومن النساء تسع عشرة امرأة يبقى اثنين أو ثلاثة رجل وتسعتاشر امرأة يعني المجموع كله مئة ونيف دي حصايد ش... كم سنة شغل خمس سنوات خمس سنوات دعوة متواصلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وجهرا فلما نصر الله تعالى الإسلام بحمزة وبعمر رضي الله تعالى عنهما فقد النبي عليه الصلاة والسلام حماية عمه وتوفي عمه وتوفيت أيضا زوجته وتسمية هذا العام بعام الحزن لم يثبت لم يثبت بإسناد صحيح وإنما هذا الصلاق جرى عليه الناس وليس له أساس والله تعالى أعلى وأعلم ولكن في هذه السنة صلى الله تعالى نبيه بأن وفقه برحلة الإسراء والمعراج وفرضت الصلاة آنذاك وكانت هذه الرحلة رحلة بركة وتثبيت فلقد كلم الله النبي عليه الصلاة والسلام وكلم النبي ربه ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ربه رؤيا العين بل رأى نورا كما صح هل رأى محمد ربه قال رأى نورا فأن يرى ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة التي لم تمكث معه إلى ليلة واحدة وأخبر بها المشركين تعجبوا من هذا الأمر وتندروا عليه واشتد إيذاؤهم للمسلمين والمصدعفين وكان النبي عليه الصلاة والسلام أنذاك يعرض نفسه على قبائل قريش وبطونها فلما اشتد به الأمر ذهب إلى الطائف فلما أنكروا عليه رجع مرة ثانية ثم أخذ يعرض نفسه على القبائل وذلك في مواسم الحج إلى أن قيض الله تعالى له رجالا من يثرب. وكانوا من قبل يعلمون أن نبيا سيخرج آخر الزمان وهذا أوانه سمعوا هذا الكلام من يهود يثرب فلما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أسرعوا بالإسلام وكان من جملة هؤلاء القوم أي الرهط الأوائل الذين بايعوا بيعت العقبة الأولى وأسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيد بن حضير وسعد بن معاذ وسعد ابن عبادة وكانوا جميعا من الشباب دي ملحوظه كل الذين أسلموا في صدر الإسلام كلهم من الشباب بلا استثناء. كلهم من الشباب بلا سفناء فالنبي صلى الله عليه وسلم أنبئة وابن الأربعين وكان أبو بكر أسن منه بسنوات قلائل وكان أبو بكر شيخ الصحابة إذن كل الصحابة كلهم إيه دون الأربعين كل صحاب كلهم كانوا شباب كل الصحاب كلهم كانوا شبابا والأنصار الذين بيعوا النبي محمدا صلى الله وسلم كأوسيد بن خضير والسعدين سعد بن عباد وسعد بن ععاد كانوا أيضا من شباب يثرب ثم أدن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا مساعدة الشباب تدل على أنك لن بغي أن تأخذ من شبابك لهرمك إياك ثم إياك إياك ثم إياك أن تتلكأ في حمل الدين وأن تقول أنا لا زلت في ريعة الشباب وفي مقتبل العمر إياك أن يغويك الشيطان بذلك فكن حاملا للدين ناصرا للدين ناشرا للدين كن كصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أمة الإسلام لن تنتصر إلا بجيل يتشبه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للصحابة أن يهاجروا إلى يثرب. فخرجوا إليها زرافات وجماعات وحدانا وغير وحدانا وشاركت النساء الرجال في الهجرة دي مسألة مهمة جدا تلاحظ إن المرأة مع الرجل المرأة المسلمة مع الرجل دي مسألة خطيرة جدا ونجد أن المرأة المسلمة ليست نقطة ضعف في حياة الداعي لله المرأة ليست نقطة ضعف في حياة الداعي لله تآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم خديجة وتحملت الأذى زنيرة وفاكهه كلتهما تحملت الأذى بل منهن من قتل تحت وطأة العذاب كمان كوم عمار كأم عمار توفيت وقتلت تحت وطأة العذاب وقسوته وكان منهن المهاجرات إلى الله عز وجل تسعتاشر هاجر إلى فين إلى الحبشة إلى الحبشة سبحان الله, سبحان الله. وتجدون أن الأنصريات أيضا سارعن في الاستجابة الى هذه الدعوة المباركة فدائما المرأة المسلمة ليست نقطة ضعف في حياة المسلم لا تحمله من امره رهق ولا تشدد عليه في دعوته لتصد بل هي حاملة معه معينة له شاركت النساء الرجال في الهجرة وتحملت النساء هم الدين والمسؤوليه العظيمة تجاه هذا الدين القيم فكان أول المسلمين هجرة من مكة إلى المدينة كان أولهم هجرة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي من قبيلة بني مخزوم أصحاب الشوكه والقوة والمنع وخبست زوجته أم سلمة هند بن تأبي أمية بن المغيرة المخزومي نحو من سنة ثم هاجرت بمفردها حتى إذا كانت بالتنعيم على بعد ميل أو نحو ذلك من مكة لقيها أحد المشركين من قريش فأوصلها إلى المدينة مشرك بس عنده إيه عنده نبل عنده نبل مشرك ولكن عنده نبل هيسيب واحدة حرمة سافر لوحيدة من مكة إلى المدينة ينفع ما ينفعش شوف مشرك ولكن أخذته الغير يا إله مشرك اخذته الغير مش هذه الايام البنت تركب في الميكروباص وتعطى صوت والركب ينزله ويسيبها الوحيدة أين الغيرة؟ لكن هذا مشرك وثني أصابته الغيره فحمل المرأة المسلمة ليوصلها إلى ماذا ليوصلها إلى يثرب. وكان أول من هاجر المدينة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وكان دون العشرين، ثم عامر ابن رضيع ومعه زوجته ليلى، وقيل هي أول مهاجرة دخلت المدينة، وهي ليلى بنت أبي حثمة، ليلى بنت أبي حثمة أول مهاجرة دخلت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ليلى بنت أبي حثمة وزوجة عامر ابن رضيع. وقيل أم سلمة هي أول من دخلت أو هي أول مهاجرة إلى الله ورسوله وهاجر جميع بني جحش بنسائهم انظر الرجال همهم هم النساء النساء ما روشي بحنا نسب بيوتنا ونسيب اموالنا ونسيب أغرائبنا لا خلان هنا لا خرج الرجال بنسائهم بطن بحاله بني جحش فاستولى أبو سفيان على دورهم بمكة فملكها وكانت ابنته الفارعة الفارعة بنت أبي سفيان اسمها الفارعة زوجة لابي أحمد عبد ابن جحش يعني كان زوجة لأحدهم فهاجر بزوجته تركت أبوه وتركت غينة كله، وهجرت مع, إيه؟ مع زوجها وكذلك هاجر بنو غنم بنسائهم انظر الرجال مع النساء هاجروا إلى الله ورسوله وخرج عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عشرين راكبا وكان يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة انظر هنا المولى اللي هو الرقيق الذي أعتق ومع أنه ليس حرا إلا أنه ايه قدم في الصلاة لأنه كان أكثرهم قرانا كان أكثرهم قرآناً وهاجر حمزة ابن عبد المطلب في طائفة وكذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه حتى نزلوا على الأنصار على سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه عندما تتابعت الهجرة تفطن أهل مكة أن المسلمين يهاجرون وتلاحظ أن أول الذين قاموا بالهجرة ليسوا المستضعفين ولكنهم أرباب القبيلة وأصحاب الشوكة من بني مخزوم وغير ذلك عندما تفطنت قريش لذلك أخذت تشدد على المسلمين وتحبس المسلمين حتى لا تمكنهم من الهجرة ومن هؤلاء الذين حبستهم قريش وعذبتهم عذابا شديدا حتى لا يهاجروا عياش ابن أبي ربيع وهشام ابن العاص وسلمة ابن هشام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقلد ويدعو لهم في صلاته فيقول اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمه ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعه هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ومكث هؤلاء الأسرع من المسلمين في مكة وسأذكر إن شاء الله حديث الهجرة الآن ولكن بمناسبة ذكر المحبوسين من المسلمين لا ينبغي للمسلمين أن يتركوا احدا محبوسا يعذب ولكن لابد لدولة المسلمين أن تجتهد في فكاك أسر المسلمين بل هذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي جحيفه عندما قال لعلي رضي الله تعالى عنه ماذا ترك لكم رسول الله الوصيه التي تركها لكم رسول الله قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله عز وجل وفهما يؤتيه الله عبدا يفهم به القرآن وما في هذه الصحيف ودي كان عبارة عن صحيفة موجودة في جراب السيف فقال وما فيها قال فيها فكاك الأسير فكاك الأسير فكاك الأسير والعقل والا يقتل مسلم بكافر ده هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يقتل مسلم بكافر وأن يجتهد المسلمون في فكاك الاسرى ما ينفعش إذا هناك مسلم أسير في أي مكان في العالم يعذب ونتركه فالمسلمون الاسرى في أي مكان في العالم هؤلاء يعني يعني نقطة سوداء في جبين أمة الإسلام. وذلك لما النبي صلى هاجر إلى المدينة أول مهاجر المدينة عمل عملية عسكرية عملية كوماندوز ليه؟ لإنقاذ المسلمين المأسورين في مك عمل كوماندوز عسكرية جبار أول هلكم تسمعوا أو لمن طيب. أول عملية فدائية في الإسلام جميلة جدا أول عملية فدائية في الإسلام كان ذلك لتخليص بعض الأسرى في مكة هنسيبهم محبوسين ويعذبهم ويطعبهم وإحنا عاديهم في المدينة ناكل ونشرب مفتوطين ما ينفعش ما ينفعش أين الموالاة الإيمانية اين الموالاه الايمانيه ان انت تاكل وتشرب وتنام قرير العين واخوك محبوس ويعذب كيف يكون ذلك الامر قال النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة من لي انضرب بعياش ابن أبي ربيعه وهشام ابن العاص اللي تندل بالذات لان العذاب كان عليهم شديد وكان السجن لهم شديدا ما لي بالاثنين دول يفك أسرهم يجيبهم لي. فقال الوليد ابن الوليد ابن المغيرة أنا لك يا رسول الله بهما أنا جيبهم لك يا رسول الله. الوليد ابن الوليد أخ مين أخ خالد. وعلى فكرة الوليد ده كان هو أحد أسباب إسلام خالد رضي الله تعالى عنه. الوليد ده إنه هو أرسل رسالة لأخي خالد. أما بعد يا خالد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك الرسول بيسأل يا خالد انت فين الرسول بيسأل عنك يا خالد اين عقلك فقرآها خالد فتأثر النبي بيسأل عني وأنا اللي وقفتوا بالخيل في صلح حدايبية وقفتوا بالخيل ومنعته من دخول مكة بعده وقفتم بالخيل وأنا السبب في هزيمته في أحد يبقى أنا سبب هزيمته في أحد وأنا اللي منعته من دخول مكة وأنا أبغضه أشد البغض لدرجة لما دخل مكة في صلح الحديبيه دخل مكة في العمرة خالد من شدة كرايته النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة كلها سب مكة عشان ما يشوفهمش وبعد كده بعد كله يبعت لي يقول لي إن النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عنك هكذا تكون الحكمة هكذا تكون حكمة الدائر الله يعرف الرجال كيف يمكن أن يأتي بقلوبهم وأفئدتهم؟ ادعني إخواني مش قول كلمتين. ادعوا مش بقين في مكرفون. ليس كذلك أبدا. الداعي الله رجل تفتح به مغاليق القلوب. تفتح به مغاليق القلوب حتى تراه أعين القلب. القلب له عين كما أن في رأس عين. فإذا كانت عين الرأس ترى المحسوسات فإن عين القلب ترى ترى ماذا؟ المعنويات ترى الأشياء القلبية ممكن ما تكلمش ولا واحد ولكن ينظر إليك ويلقى في قلبه حبك المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعياش ابن أبي ربيع وهشام ابن العاص فقال الوليد ابن الوليد ابن المغيرة انا لك يا رسول الله بهما فخرج إلى مكة فقدمها مستخفيا إزاي مستخفيا تنكر إزاي زحف إزاي عمل إيه الله أعلم لكن كلمه مستخفيا يمكن أن تضع تحتها ما من معلومات لكن هذه المعلومات لم ترد إلينا اخبارها ولا نريد أن نتكلف فيها. ولكن خلي دماغك يروح ما يروح تنكر زحف على بطنه عمل الله أعلم فقدمها مستخفيا فلقى مرأة تحمل طعاما، فقال لها أين تريدين يا امه الله؟ أكيد لو أظهر لها حالة، لو لها أظهر كذا نفسه كذا كانت عرفته، وصوتته باللغة الدنيا وكانت دولة اتقلبت ولكن أكيد كان متنكرا في أي ثوب، بأي هيئة، بأي كيفية الله أعلم. قال لها أين تريدين يا امه الله وأكيد هذا الوقت كان وقت فيه خصوصية لان إذا لم يكن فيه خصوصية فالنساء كثر يمشين في الطرقات لكن اختار هذه للمرأة أكيد هناك خصوصية قد يكون ذلك في جوف الليل مثلا قد يكون ذلك في أول الصباح عند القبشة مثلا قالت أريد هذين المحبوسين ايوه أريد هذين المحبوسين إذا أهل قريش كانوا حاطين حراسة على الاثنين دول واللي كان بيجيب لهم الأكل مين مش رجالهم مال مين وحدة ست ويذكرنا ذلك بحديث اثنين يا أخواننا لا الصهابي الذي أسر في مكة الوخو بايد بن عدي يا أخواننا عندما أسر في مكة من الذي كان يقدم له الطعام المرأة حتى عندما جرى ولدها عندما طلب موسي كي يستحد به فعطته الموسي فجرى طفلها حتى وقع في حجره راحت يتفيقها على طول شاه على طول عرفت ان هو هيمسك ابنه ويأمدب او يهددهم لو ما سيبتونيش هدبح الولدان بلك ازاي لكن لم يحدث ذلك إخوانا مليئه باحداث بأحداث جدا مسألة خطف الأبرياء والمفاوضه بهم يجوز شرعا ما كان ممكن خبيبنا عدي الواد قاعد في حجر يوم مسك الولد يا أهل قريش أنا أطلع المدين وأي واحد يقترب مني أنا هتبح الولى ده ولكن روع الأمناء لا يجوز سرويع الآمن المهم. قالت أريد هذين المحبوسين بتعنيهم فتبعها حتى عرف موضعهما مش إلى أن عرف الموضع بتاعه وكان محبوسين في بيت لا سقف له فلما أمسه إذا بقى في وقت بقى في بداية الصباح مثلا تسور عليهما ثم أخرى صخرة فوضعها تحت قيدهما ثم ضربها بسيفه فقطعهما أي قطع الأغلال ثم حملهما على بعيره فعثر اللي هو عثر فجرح فأدنيت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لاقيت ثم قدم بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لأول عملية كوماندوز في تاريخ دولة المسلمين ونواصل مجمل أسيرة بمله تعالى في البرس الخادم أسفل تعالى تيسيره وإكماله